وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذ حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك ve ne lhem